لا يزيغ عنها إلا هالك أما فلا زلنا نتابع الحديث حول القاعدة الثانية من القواعد الفقهية الخمس عند الشافعية القاعدة الأولى كانت الأمور بمقاصدها وهي ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث وأيضا القاعدة الثانية اليقين لا, لا يزال, يزال بالشك الشك تذكرنا أدلة هذه القاعدة وما ينطوي تحتها ويندرج تحتها من القواعد الفرعية مثل قولنا الأصل بقاء ما, ما, كان ما, كان. ما كان على ما كان مثل قولنا الأصل العادم ومثل قولنا الأصل في الأشياء الإباحة, الإباحة. وقيل الأصل في الأشياء التحريم, التحريم على مذهب الأحناف وذكرنا قواعد أخرى واليوم عندنا لعله الدرس الأخير من ماذا حول هذه القاعدة القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك ونبدأ ان شاء الله الحديث حول القاعدة الثالثة وهي المشقة تجلب التيسير المشقة تجربو التيسير أو كما سيأتي ان شاء الله كلما ضاق الشيء اتسع كلما كل ضاق الشيء اتسع وفي الدرس الماضي كل كنا تحدثنا أن لكل قاعدة ماذا؟ استثناء استثناءات أي قاعدة لها شواذ ولها استثناءات وذكرنا لكم بعض الأمثلة من ذلك كما ذكرنا بعض الاستفناء استفناءات للنووي وللزركشي فيما يتعلق بالمسعى الخفين وفي المدة والصفر وأيضا الصلاة خلف المقيم للمسافر وما أشبه ذلك وبينا أن اليقين أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سبق في الدروس الماضية الشك اليقين لا يزال بالشك الشك ما هو سبقا بيناه ولكن لم نقول نعم آنذاك بأن الشك ينقسم إلى أقسام ينقسم إلى أقسام فاليوم يمكن أن نقول خليها خليها يمكن أن نقول الشك ينقسم إلى ثلاثة أقسام الشك ينقسم إلى ثلاثة أقسام شك طرأ على أصل حرام هذا هو الأول الشك شك طرأ على أصل حرام النوع الثاني شك طرأ على أصل مباح إما أن يطرأ على أصل حرام وإما أن يطرأ على أصل مباح القسم الثالث شك لا يعرف أصله شك لا يعرف أصله طبعا هذا من جهة الإجمال وكالعادة دائما نقول على أن العلماء يتكلمون على الشيء إجمالاً ليتفره إلى ما الكلام فيه تفصيلا وهذه عادت العلماء قديما وحديثا وهذه القاعدة معوفة ومضطردة يعرفها الجميع ولكن قد تنعكس ومعلوم كما قلنا أيضا القواعد لها شواذ فلربما يتكلموا على الشيء إجمال تفصيلا ليتفرروا إلى ما الحديث فيه إجمالا من باب التحصيل والتلخيص خذوا مثلا إن شاء الله الأجرومية سنبدأها قريبا ابن آجروم في باب معرفة علامة الإعراب كيف تكلما عليها تفصيلاً أم إجمالاً تفصيلاً. لكنه كيف تكلما على ماذا على في الفصل فصل المعربات قسمان كيف تكلما عليها إجمالاً فلذلك العلماء كانوا يجعلون هذا الفصل كلمتحان ولهذا الراعي كان إذا وصل إلى هنا يعيد خراءة هذا الفصل فإذا فهم الفصل إشارة إلى أنه قد فهم ما مر في باب معرفة علامات الإعراب وهذا معلوم إذا انفع فنحن ذكرنا أن الشك ينقاسم إلى ثلاثة أقسام شك طرأ على أصله الحرام شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لا يعرف أصله هذا إجمال أم تفصيل؟ هذا إجمال, هذا إجمال. خذوا الآن تفصيل الأول. القسم الأول من باب اللف والنشر المرتب القسم الأول ماذا قلنا هو؟ شك ترى على أصل الحرار. شك ترى على أصل حرام ومعلوم بالمثال يتضح المقال هكذا يقول بالمثال يتضح المقال فلربما يفهم الإنسان القاعدة لكنه ينبغي أن يعبر ويمثل ولهذا في كل العلوب في كل العلوم أتعامل مع الطلباء بالمراحل الثلاثة مرحلة المبتدئ وكلنا ذلك الرجل ومرحلة مرحلة المتوسط ومرحلة المنتهي. المنتهي على قدره طبعا لأن العلم لا نهاية فيه العلم لا نهاية فيه حتى قيل الإمام أحمد إلى متى هو في يدك قال من المحبرة إلى المقبرة فالمبتدئ كما يقول العلماء هو لا يستطيع أن يأتي بمثال بل لها أن يقيم عليه الأدلة والمتوسط هو الذي يستطيع أن يأتي بمثال ولكنه إن قلت له أو قيل له اذكر الدليل على هذا المثال الفاعل مرفوع اذكر الدليل على أن الفاعل مرفوع لا يعرف الدليل لا يستطيع أن يذكر الدليل اذكر الدليل المفعول كيف هو؟ منصوب. اذكر الدليل لا يعرف فهذا يقع له ماذا متوسط يسأل في المبتدى وفي الخبر ويسأل في المسائل الفقهية يمكن أن يجد لكن اذكر الدليل ما حجتك ما برهانك ما دليلك هاتوا برهانكم وإن كنتم صادقين قل هل عندكم العلم فتخرجوا لنا يقول الله الغالب هذا اللي كين هذا ماذا نسميه نسميه المتوسط المنتهي الانتهاء على قدر طبعا الشخص إذا قلنا له أذكر المثال على, على ماذا جملة فعلية فيها الفعل والفاعل المفعول به يذكر المثال أذكر